وعتله نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تأخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخيه فأصبح من النادين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 ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثير منهم ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء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 ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم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 يقولون إن أُتيتم هذا فخذوه وإن لم تكتوه فحذوه وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُنَاكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُقَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا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 كتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس والعين للعين والأنف للأنف والأذن للأذن, والأذن للأذن والسن للسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأناف بينا على آثارهم بعيسى بن موسى مصدق لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل وأتيناه الإنجيل فيه هدوء ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدوء وموعمة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء ولا تتدع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل من جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة ولكن ليبروكم ولكن ليبروكم فيما آتاكم فاستلقوا الخيرون إلى الله ما رجعكم جميعاً فيُنذبكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه وهم وحدهم وحدهم أي يفتروك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن وَلَوْ فَعَلنَّ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ بِالْعِبَادِ بِضُرٍّ إِلَّا رَفْعَتْ لَهُ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يا أيها الذين آمنوا لا تتحدوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ يُكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَوْمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُوٓيُ سَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُوْمُ نخشى ان تصيدنا دائر فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح فيصبح على ما اسوا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا هؤلاء هبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يهتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزة أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين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 وما أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَأَغْضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبكس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان يداه ينفق كيف يشاء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 أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أرسل إليهم ربه لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصدة وكثير منهم ساء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 ولا تتبعوا أهواء قوم من قد ضلوا من قبل وأظلوا كثيرا وأظلوا كثيرا وأظلوا عن سواء السبيل.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 أتقدوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون